أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود في سجر مخضود وطنح منضود وظلمين ممدود وما إلا السكوب وساكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناه فجعلناهم أبكارا ذربا أترابا لأصحاب اليمين كلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سمون وحميم وظل وحميم لا دارج ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا سرعون على الحمث العظيم وكان فَمَا تُرَابًا وَعِظَامًا إِذَا نُسْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لا مجنون إلىهم قطيع من معنون إن لم أنهم أهل ضالون المكذبون لا كن من شجر من ذقون. فَمَا لَعُونَ مِنْ هَلْبَتَيْن فَشَارِبُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَمْرِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَاغَانَجُ خلقناكم فلو لا تصدقون.